المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعرض ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم wanneer ze de heer zijn, zal hij hen een van hen die in en van تمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك Um. اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله Amenging van het verhaal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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفر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 وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وإن يتوله يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصيب. waarvan men Allah en we فلما اتاه من Kom maar, hoe ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وندواهم وأن الله علموا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فَيَسْخَرُونَ خلون منهم سخرا الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تنس استغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أَن يجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حرا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضَ een koekje, een فإن رجعك الله إلى طائفة منكم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ مَعِيَ أَبَدٌ وَلَنْ تقاتلوا مَعِيَ عَدُوَّهُ إن انكم رضيتم بالقود اول مرتين فاقعدوا مع الخالق ولا تصل على احد من بما تذ ولا تنقم على قبري هم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعد أحجبك أموالهم واولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذكر تقى أنفسهم وهم كافرون وإذا سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا تأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالفين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 وعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إِذَا نصحوا لله ورسوله Maar de Muhassinen, ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تغلى وأعينهم تفيض من الدم تغلى وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد قبلنا بأن الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترد إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئون أحبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم innahum ridsu wamaa لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق الله العظيم